فدنا للذينكو كُفِرُوا قالوا بأيين أنك قال من قلن أني سلوينان واغفر لنا أن الله ربنا ربنا يجيو أنك هذا أنت العزيز الحكيم لقد كان الله كمحايدين سنادر فيهم إبراهيم يدادك الرعسان أسوات قد يشح حسانة واناكسان لمن أحد بيسوناته كان هذا يرجل الله ألا الرجين وكبقية يوال يوم الآخرة مال انت ومن يتولى قفكي جيتسد وحقك جيت فإن الله هو الغني كما أمر ما وهي واغن الحمد ومحسن اصلى الله رجي رجي الله وحده ادوي هي لغا رجين عصاد بينكم من والله والله الا غفور وكدافو ورحيم ونحاريستا الله سبحانه وتعالى دد كان اد علك تيين ان استعلاتا با سوره قال بالمتل ابو سفيان وكله ابو سفيان نكي و هو اها نمنكا واوين مسركيتا مالنتي مكلفرت ان يركهر ina duulka muawiyihu wixiga wax kaado qoro yaan ka rabo laba guriga abu sufyaan wixii galaha la daayo wixii caabada kale laga marka waxa aayada macneedu waxa weey kuwad culka ahaydeen waxa suuragal in aad istaaclaataan way galali, diinta soo karta marka nabiga hadith kisiva meeshii ila qabta shaxs laad daa turuux sarane si abu on hadka baxayn إن jiclo ilaad mar dooy soo xarootaan ba suuran galay daa turuux naaysana aayir naadu naitaan heer sar ah gaadina inuu waxa laga yaabo ومنهم قالا قال قالا ذا كم إذا مودة عن شاعل والله ألا نقدير على ما يشاء وحضنوا كرايو قالا ذي أتهدعدو أهذا متى صوموا سماه الناس علاتها بصوره قال, والله قال, قال الله ألا غفور كرفاوير رحيم أن حريص عد الله عدي سلام كقادة دم بجهر الله وناف نبيهو كله ودي عليه سلامة والسلام دم بيهر الله هاي ااا عدي سلام كان صار قاله سداين غن وحول نبيهو هذه سلام ماذا في علاتها دين بيجاها الروال لا ينهاكم الله ألا إذن كمن نهيونه عن الذين كوي لم يقاتلوكم <تصفيق> عن إذن لدّق على من في الدين الدين تدرت من ولم يخرجوكم عن إذن كسرن من دياركم كريهين أن تبرو من أن تبروهم إن أتوحصان فشان ألا إذن كمن o otu quduu aru garsoortan ilahay magood inallaah subhaanahu wa ta'aalaa wuxuu jecel yahay inuu jeelaha al muqsiidina ku wagarsooro oo gaalkha xataa u garsooro oo gaalku dawgo u mariya allaah subhaanahu wa ta'aalaa wuxuu Alla, kuwan dagaal idin ka qaadin kuwan diinta idin kula dagaalamin oo gurihiin idin ka saarin inaad u xisaan fashaan alle idin ka ma neeyin gaalada aad iga hedimiinta idin geysinin إن أتسرد وإسانه إليح فاشان أهل إذن كمن نهيين إن أضغر سورتانه حقوق ضادة مريسان أهل إذن كمن نهيين الله نحو جعله مستدين تحضر قالك وحي أموتا أهل حقوق الله سبحانه وتعالى وحور الله ينهكم الله أهل إذن كمن نهيين عن الذين كوي لم يقاتلوكم آن إذن لدقال من في الدين الدين تأكوذكم لدقال من ولم يخرجوكم إذن كسار المن دياركم قريهين Anta barruhum, anta barruhum, ila, duihisan fashan, illa idin kemmen nahiin. Ja vuotuxudu, ila, duihisan, ila, muhagoda. Ja, anta, anta, muhagda, muhagda, muhagda, muhagda, muhagda, muhagda, muhagda, muhagda, muhagda, muhagda, muhagda, muhagda, muhagda, muhagda, muhagda, muhagda, muhagda, muhagda, muhagda, muhagda, على إخراجكم بحنتي إنسوكال ما يصير. أنت ولهم إن أنت ولهم إن, أن, إن أتكون الدكتور كسر حبيب دكتان يقال إذا كناهي. ومن يتولهم قفقي كول الدكتور كسر حبيب دكتا. فولائك كواصهم مضالمون. يقال الله سبحانه وتعالى دتكا قال إذا أنت قال إنك قادم. جريه النين الله وحيد إذا كناهي. كوي إذا لد قال لمي. يجريه النين ay suukhaalmayse inay idin saaraan inaad ka saaxib dhigataan taaso alle idin ka nahay ka surad uu amkinaafiqin tii waxa sala la hadlaya inama yanhaakumullahu alla wuhidinkan nahayay al ان تولوهم من انتولوهم الا كصاحب لتقات قال الذين كذبوا ومن يتولهم قف كوا كصاحب لتقالك اولئك كوا هم الظالمون حتى حدنا وين هسا تاغو داك صاحب لتق معاملتهم هذا لو ددغن هي وحوالا كلييبسن لكن صاحب نيمو هوسه او رفيقه نيمو لما اغولين لقى صاحب دك يا ايها الذين امنوا مؤمنين تي ياي. إذا اذا جاءكم مركب يجي مادان. المؤمنات قبلهم الله مؤمنات مهاجرات حال اسو هيجرودين فامتحنوهن امتحانا اني وخي اسو هيجرودين وخي امتحانا الله الله اعلمك بايمانهن ايمانكود الله اوق هو ساهان ظاهيركود قبسدان فإن علمتمهن هداد او قاتان مؤمنات مؤمناتنا ييهين لا ترجعوهن هاو علينينا إلى الكفار قال هاو علينينا لهن قبلها سيمها حلن كوهو حلال اللهم قالد walahum gaaladun yahillun kuwa wa halalan ma halahun annamanka wa atoohum siyya ma anfaqoo wixii ay ku bixiye qo galada ay gabdhuhu kasoo jiraydeen waxay ku bixiye siyo u cilii waxa la leeyahay wixii adiga ka yimaada anna noqonayna annagu soo celinay kamidahay marka weenka waa laga soo reebaa gaalada ka yimaadaan lagu celin ma hayaa abadan weyn marka idin mid mu'minaada oo soo hijroday imtixaan nabi wuxuu ku imtixaanay ma ilaah kugu in aad ninkaagi aydan isdiidin si kala aduuga timid ma ilaah baa kugu in aad adduunyo doonahay wiilaah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 وأحب الله سيد ماي يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي إذا جاءكم رك إدينج مادن المؤمنات وقبلهم المؤمنات مهاجرات أسوها جرودي فامتحنوهن امتحانا وحتركوا امتحانتان وشهد الذين هنا هنا هين إيمان وحنا هنا هنا هين إن إذا نك نستجد حارضون إن إذا نهين يلقوا الله الله أنا أعلم بإيمانهن إيمانكم الله أقوم يعني ظاهركم بعدكم قبسا ليسن إيمان كقلبك وجودك إلا أقوي إنكم ظاهركم بعد قبسا ليسن فين عليمتهن هداد أجداده ممنات ممنادين يهين فلا ترجعوهن أول عليننا قبلها إلى الكفار جالدا وسلح الحديبية الله جسوا إسنون هوانك لهن قبلهم ماها حلل قوة حلال اللهم جالدا ولاهم جالدا نماها yihlu luk huwa w halalan lahun islaamka awl kii si mushrikeen tu inay gabdhaha gursadaan way bananaaydo gabdii say naba ahayda nabigo dhalay rabiic bin abul aas kan kii rebeno umayya ya lo guriyee oo qabay markii badar ba Antanki huunna kublaha ynet gursetar. Ilä ettei tuhuunna merkää sisään ujure huunna ajruo tuo sada qada sisään. Kublaha ynet gursetar. Jääni merkei äidä tuka qada voi. Kublaha kessa muslimi. Gäll ki mehriki si vu ba ba. Inäiskä gursetaa uhdiba taamale. Merkei äidä tuka qada. Ujure tuo tuo nassiya. Kublaha ysinä sada qadi nassiya. Wallajuna hädän päällekomduu siinä maa أن تنكحوهن إلى قبلها سوه جرود قرستان إذا أتيتموهن مركز سيثان أجورهن أجر قودي ولا تمسكوها حيثاننا بعسام الكوافري قبلها قال هذا حيل النمضة حيثاننا وسألوا سؤال ما أنفقتم محاة كب حسين قبلها السداقين قال هذا السؤال أي أطلقين وليسألوا إذا يقول هذا ما أنفقوا كب حسين إذن كان هذا ذلك محكم الله قاسوا حكمكم تعالhay خادقة نح Gesundie بسببت أن يحف الأباء الآيمنين و Philippines. تعال później facilitأتنا بحضرة الطي���ية consumed. dejائم من الناك savings من ف sangat الم POW Lilly. لهذا هو حكم الله ، عيد بدون اللهم حكم. الله و الله رقلي�ات على액 وحكيمًا و إناسه. تترضى هذا الحaret المثoa. تعال epidemiologية جون اجل ينفلمها بسببتンها أن ينفذه قوى بالحديد وال amps key Ihr? أري في الله حرفك؟ Hawenka għala daħi ilanimadodin. la marham. Rumar buhnau markaa sede. Rumar buhnau umajab sede. Essähmi. Rumar buhnau khadab. Rumar buhnau khadab buhnau khalef bergur sede. Rumar buhnau khalef bergur sede. Rumar buhnau khalef bergur sede. Rumar buhnau khalef bergur iyaga waydiisoo wargabdhaha khariskoodi nasiyadhaha iyaguna ha su'aashaan khariskaa ku bixiye marka haday bixin waaya ayadan dambaa inoo sheegay siday bixin waaya Allah wuxuu leey walaa junaha alaykum an tankihuunna idza ataytumuhunna marka saysan ujurahun wala tamsku wa haysanina bi'isamilka waafiri gabdhaha gaalada oo gaalada weydiisan ma anfaqtum qabdhaha waxaad kuna faqaysayno sadaqoodi ahaa ilaway ilaway idin ka tageen wali asalu iyana ha idin su'aashaan ma anfaqu waxi qabdhahan iyey ka yimid ka أوفع عاقبتهم أذو حريبتين غنيمتي أدين وحونك يا لان فأتوس هي الذين كونوا ذهبوا زواجهم رهضوا مثل ما أنفقوا وكنا فقيان أيدوا حيتل ما مثا قبلها إذن كتجي جالد آدي هذا الجالد بحوم ويدو يدن كعداد وحيسان وغنيمتي وحكاه يسان إن من كان خرس كتبه المسلمين تاه وحكسيه وما سنبر كجالد بحوم وياوي قبله جالد أكعي haddii gaaladu wax siin weydo ee ganimadeena ay wax ka yaalaan wax uga sii yaalay way faata kuma hadduu idin ka tago shay oo shay milay ju wajikum haasaskiin ilal ku faari gaaladu haday u tagaan oo faaqaqbtu at soo reebteen ganimadeedu xun ka soo reebteen oo dhaxaysan faatu sayya alladinku idhi dhabada azwaajum haasaskood ay tagen هذه هي مجموعة تلك المساعدة. يجب أن يكون هناك تلك المساعدة. الله أن الله الذي قال لها أنتكم مؤمنون بها ترميسين. الله ترميسين تكبقى وأن ترميسين. أرعى يا يهو النبي النبي شرفت له إذا جاء كماركي كوي ما المؤمنات قبلها المؤمنات يبايعنا أي كلام بو يعودان على الله يشرحنا إنه يشري يلي بالله على شيء شيء ولا يسرقن أين حذين ولا يزنين أين الزنيسنين ولا يقتل أولادهن عرورتوذ أين لينين، ولا يأتينا أين ليمن ببهتان بين أبور يفتريناهن أي كبهن أبورتين بين أيديهن وارجولهن ولا يعصينا كفه معروف فباجحن لا مباجعوا والسغفر لهن الله ألا وغفران ظلم إن الله الغفور غفور كردافوه ويركحيمون ونحرست لوله محمد وحليل قبلها مؤمنات في المركز كوي مادان Way in Islam Kukulamayan. Bubai Adhada Wa in a Sherik Yelin, Wain in a Tugan no konin, wa in its in a senin, a ruth alinin. Malabu at the Aruta Linjiri. Bel Abu La in a Gamahaya Lugah Hortoda Kaliman, Basalada Suk, Wa Dad Bantaya Belaburla in Manino, Gamahana, Aina Ben Abu Kusama in Lugohana, Aina Ilma anikadalin, Ina Kabilkahle للوه هو حوي يحب أنت بقى أكتره إن اللي عليه السلام تقول السلام marka sidaas la lagu maro gabdhii waxa lagu ma la macoon lagu la macaamalo lagu mubaayacoon inayna mushirkeenahay inayna waxadin inayna zinaysan inayna arru todalaynay ilma aninkoodu dalin inayna ninkoodu sa khasare hinda indahede dhebe bani umayya ee la aabahay adeerkada walaalkeed maalintii badar la dilay ee abu sufyan qabay yaa tubid nabiga merkään suuri mihin tä, merkään seitiraha, afula, amselä, fabei, merkoon näppi kuuma vaija, ään, teegäi, jäetin maqabat, haura, jäldi neissa neissa bei, jäetin maqabat, haura, jäldi neissa neissa bei, merkään seitin näppi kuupi suu, Saga että Bahrain on mennyt tänne. Sanaa, että Bahrain on mennyt tänne. Sanaa, että Bahrain on mennyt tänne. että Bahrain on mennyt tänne. Sanaa, että Bahrain on mennyt tänne. Sanaa, että إذا جاءك أمر كي كوي ماذا؟ المؤمنات هو قبرها مؤمناتك، يبايعنا كي يجو كUBLE بالنجيلي، ما يكون كUBLE بالنجيلي على يسرقنا، إنه ينشر بالله شيئا إنه الله إلا ولا وذاكنه، ولا يسرقنا أي لحد، ولا يزنينا أي نزني سنين، ولا يقتلنا أولادهن عرور توضأين اللهن، ولا ياتينا أي ليمان ببوهتان بين أبور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 werki sala soo baxdayni calil sadamcaday ay suuroobayday ya ayu hal ladina amanu walinoogu celi moominintii laa tatwaluha ka saahib ligannina qawman qawm qaddiballahu allahu adooda alehim dushooda oo yahudiye nasara kuwaas qadi yisukha qusa min alakhirati akhira yisoo noqotkeeda ka qosatay kama ay isalku faru galooda siday uga quseen mala saabi qubur quburta dadka galay inay dib soo noqonaysay qalada alla u cadoday ee aakhira an wuxu ragaa ka qabiloo aakhira jirta baa an waxay uga qulseen dad kooda dhintay sida uga qulseen ilaa bacsiga 100 mii sanee dadka dhintay inuu la uga qulseen kuwa ka saaxib dhiganinna wa amselo selad saaxibtimadu waa ajeeb wey badal saaxibtimadu ajeeb wey galad illala saaxiboo waa khatar waa السلام کي ديباته کو يا ايها الذين امنوا من دكه مؤمنين تاو لا تتولوا هكا صاحب دګننن قوما قوم غضب الله الله وعد عليهم ضلال او يهوديه نصارى کو سو قد يعسو كقوستي من الاخرته اخرك قسن سنين كما يسال كفار قالو سده او من صعب القبور قبور صدت کو صاحب يعني ني ديبن کوسو Sida sii jivun aħra ukusohdin, aħra t-tegin, jukut Sura Tosaf. osaff Sura di lihdeni jekkubä, tartibta kuran karimka, ajdehdu na' tobani ja Sura dun jaa medenijä, juskan orden bea medenijä. Bismi laa r-rahmana rahim sabbahallilla Allah ja otta s-bih-sada, mafiit waha kussugan, ja ardu waha وهو قال العزيز كغالب والحكيم فلسا إن بدأ بين عيد عصوم مري وكان الذي تسبيح ذا صور ذا قار ما ذبوا الله قبلها بيسبحها قارن مضارع يسبح قارن أمر يسبح اسم ربك العلي قارن مزدح سبحانه الذي أرسل من عند الليل تسبيحه وحلا كلون سبح لله الله وحاط تسبيح السما في السماوات ملاك في وحي لكنا إما في الأرض أضداد وحي كسران وهو ألا نأل عزيزك غالب وجه الحكيم الفلسان يا يهل الذين آمنوا ذاتك المؤمنين تاهو لما تقولون محاد أولادهين ولا تفعلون وحيد السمينين كبر وحوين مقتن عراءان عند الله يألا أكتيسا أن تقولوا إنا تراهدان لا تفعلون وحيد السمينين آيات وحيدة المامي صحابة وحكوشها كيستين الله يقول لنا أمر الله يقول لنا نقوة جبلها وأن تقول لنا ملها marki dagaalkii la keenay iddad badan idib u baxayno ay cabsadeer war waxay da samaynaynaa waanu samaynnaa haddii leedi waxa way lama rabo waxadan aad samaysid lahayn inuu ku suuroobi waaymo inaan waan samayn taa lama rabo waxaydi sahabatu dagaal baan rabnabaydi markii dagaalkii la waajibiyay idib ay u qofteen qayb badan iday dadku kulligood ma wadaa qayb badan baa dib u guratay marka alle ما لا تفعلون وحي ال80 ورد قال ربنا ما حول ليدي كبودوا وحوين مقتن إن ما لا خير بها هذا لكن اذا كنت تلغسنين سمي سو كو سورو بويد وح دبا الله الا يحب وحجعليه الذين قوي يقاتلون الدغالمي في سبيله Allah درسي قد دجال ماي كان بنيان وغوري أمر سوسة ليش كده نتيا ولا سدي النبأ ماي دجال كم يركي جليان على جليان ودين عيسو هذا سار يا أدار الله عليه سار ماي هو إلا لكن مركي الله سبحانه وتعالى إن الله Allah يحب وحوجعليه الذين كونوا يقاتلون الدجال في سبيله قال الدرت قد قال على صف صفو فحالة صف صف فيه كانوا مسجد يقو بنجان ليسأ مرسوس اللي يسكون النتيء يسوى ذكره بالهذا الشيء إذ وقت قال موسى موسى أقول للقوم يتكلمي يا قوم قوم كيوم لما تجونا من هذه البئسات وقد تعلمون واد أكتين أن رسول الله رسول الله إن عليكم أجمع الله صدر أرب هذه البئسات مركي الصحابة النبي قال نيجيدي تلك قسمة ما أريد بها وجل الله نبيك هو حقيقي بنية يوريه قسمه أن لا هي دكتيلوس ما ينير عبد الله بن مسعود رحم الله إيد دب بلوه دب يتشير بقول بركوا إسكسب ربو على موسى موسى للقوم تلك يا قوم قوم كيوليم ما تدونني هذا النبي سال قد تعلمون أت أكتهين أني أنقول رسول الله رسول الله إنا نحي إليكم حق إن الله يصدري فلما أزاقوه مركي حقي كل لحدين يأذق الله ألا لحي قلوبهم عن الهداة يقوم مركي حقي الديدين يهانونك ألا كلحي يهانوني واي فلما أزاقوه مركي لحدين عن الحق كل لحدين أزق الله ولحي قلوبهم عن الهداة والله الله سبحانه وتعالى لا يهدي مهانون يوم القوم قوم الفاسقين أو فاسقة مركم مركف فاسق نظ هنونكم الدواء وخوفك وهنكه ودويهاه marku haq doon yahay ilahay hanunka wu waafatine lekin marku fasiq yahu haga bu si cede allah hanuni ma hay